لو بكينا أو شكينا ولا رحنا ولا جينا لو متم مجلس عقدنا قلنا في غزة في عينينا لو عملنا مت مظهرة لفني رح تضحك علينا بعد ما رمينا سلاحنا وتنزع من كل سينا بعد ما سلمنا سفنا ودرعنا ولي في ايدينا بعد ما سلمنا غزة ودمنا للي معدينا لها حق اسرائيل كل لحظة تغير علينا لو بكينا أو شكينا وانتقدنا إسرائيل لو لمجلس أمن سافر أبو مازن ألف ميل لو أخذ صور الضمار لو أخذ ألفين قتيل لو أخذ أشلق ولدنا معاه مليون دليل مش هيلقى حد يسمع لللي نام جيل بعد جيل اللي لسه بلا دنيما حكمها ملهوش مثيل مستحيل الدنيا تسمع للتنبلة مستحيل لو بكينا او شكينا همينا لكل الشعوب لو نشرنا صور لغزة او صور كل الحروب الشعوب رح تعمليه لللي مليان بالعيوب اللي نمو الدنيا صحية وعاش عاللقمة يدوب واللي سبث رواطه تهرب من شرايين القلوب واللي بيصدق زعامه عششت فيها الذنوب دكتاتور ورا دكتاتور قتلوا احلام الشعوب لو بكينا أو شكينا أو شجبنا مش كفاية مش كفاية تقف لمدفع تحدفه بطوبة وعصايا مش كفاية تعيش في دولة حكمها ملهوش نهاية مش كفاية اقتصادك يبقى مرهم بالجباية أمننا ته من إيدينا لما تاهت البداية لما نمنع الكراسي لما صبح الحكم غاية هي دي بداية فشلنا والهزيمة والنهاية